الحمد لله رب العالمين ووصلي ووسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فعلم فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم هذا الأمر الموجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موجه له وللامه أيضا لأن الخطاب الموجه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له ولامتي اما عن طريق التبعيه لان الامه تتبع له واما عن طريق التاسي واما عن طريق التاس فالاول اذا قلنا عن طريق التبعيه فالخطاب في المعنى له وللامه لكن خوطب به امامها لانهم تبع له واما على الوجه الثاني فيكون الخطاب للرسول عليه الصلاه والسلام اولا واخرا وتكون الامه في امتثال المامور به متأسية برسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا اردت رأ ان تعرف هذه القاعده فاقرا قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن فخاطب بالنداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط يا أيها النبي ثم جعل الحكم للعموم فقال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن إلا إذا قام الدليل على أن الخطاب خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الخطاب يكون خاصا به مثاله قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك هذا الخطاب خاص بمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى كل حال أمر الله نبيه أن يعلم بأنه لا إله إلا الله فما معنى لا إله إلا الله ما معنى لا إله إلا الله هل المعنى لا إله موجود إلا الله أو المعنى لا إله حق إلا الله وما الفرق بين المعنيين؟ المعنى الثاني الثاني أي أنه لا معبود حق إلا الله وعلى هذا فتكون جميع المعبودات من دون الله معبوده بالباطل وتكون هي أيضا باطلة ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ولا يصح أن يكون المعنى لا إله موجود إلا الله لا يخف واده، لأن الواقع يكذب هذا، فإن هناك آلهة تعبد من دون الله، ولكنها آلهة فاطلة. قال الله تبارك وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه. قال إلها آخر، فأذف تألوهيته، وقال تعالى: فما أغنت عنهم.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 فلماذا كان لا معبود حق إلى الله لان كل معبود دون الله فانه باطل لا يستحق ان يعبد لانه لا ينفع عابدين لانه لا ينفع عابدين قال الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير القطمير هو القشره التي تكون على النواه اتدرون ما النواه نواه التمر هذه فيها ثلاثة, أشياء. فيها ثلاثه اشياء ذكرها الله في كتابه فتيل ونقير وقطمير ولا يظلمون نقيرا ولا يظلمون فتيلا ما يملكون من قطمير القطمير قلنا لكم إنه هو القشرة المتفعة للنوات والفتيل هو العرق الذي يكون في بطن النوات والنقير هي النقرة التي تكون في ظهر النوات ويضرب ذلك مثلا في قلة فالذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير لا يملكون على سبيل الاستقلال من قطمير لمن الملك لمن الملك لله ولله ملك السماوات والأرض طيب هل يملكون أن يدفعوا عنا ضررا هل يملكون أن يدفعوا عن عابديهم ضررا لا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا على فرض السماء ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير من الخبير من الخبير الله عز وجل يعني لا ينبئك أحد عن هذه الأصنام التي تعبد ولا عن حالها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 وكانوا بعبادتهم كافرين كانوا لهم أعداء من الذين يكون أعداء المعبودون كانوا أي المعبودون لهم أي للعابدين أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين إذن لا معبود حق لله الله لأنه هو الذي يسحق العبادة لكونه الذي يملك النفس والضرر ويملك انزال الغيث وانبات الارض وكل شيء خلق كل شيء فقدره تقديره وبهذا نعرف ان الذين يدعون الاولياء يطوفون بقبورهم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 بقول الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا عطوا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالة ولا ينفقون إلا وهم كارهون الصدقة وهي نفع متعدل للغير لا تقبل لا تقبل على انها عباده لانهم كفروا بالله ورسوله وقال عز وجل وقادمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا نفع فيه ولا خير فيه فاذا جاء رجل الى قبري من يزعم انه ولي اقول يزعم لأنه قد يكون ولياً وقد يكون عدواً، قد يكون من أولياء الله وقد يكون من اعداء الله. من دع الناس إلى عبادة الله، من دع الناس إلى عبادة نفسه، فهل هو ولي؟ هل هو ولي لله؟ عدوا لله. ربما يكون هذا الميت يدعو الناس إلى عبادة نفسه، ثم يموت. فيعكف الناس على قبره ويدعونه ويسألونه ويقول هذا ولي الله هذا ولي الله فاذا دعاه قال سيدي مولاي ولي ربي ادركني اغثني اعطني مالا ارزقني ولدا كان بذلك مشركا شركا اصغر أو أكبر أكبر مخرجا عن الملة فهو مشرك في دينه ضال في عقله سفيه ومن يرغب عن مله إبراهيم إلا من سفيه نفسه سفيه ليش لأن هذا الرجل جثه الآن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 حمل على الأكتاف ودفن في حفرة من الأرض قادرا على أن ينفعك أو يضره فكر فكر عقليا هل يمكن هذا لا يمكن اذا لماذا تدعوه بدلا من أن تقول يا فلان أغثني أدركني أنقذني ارزقني ولدا ارزقني مالا رد علي ضالتي وما أشبه ذلك قل يا رب يا رب حتى تكون داعيا لله عز وجل واذا دعوت الله فلم تخيب لن سيحصل لك أمران ولا بد سيحصل لك امران ولا بد الامر الاول العباده لان الدعاء عباده وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن ايه عن عبادتي ما قال عن دعائي لان الدعاء عباده عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخري ما جعل الدعاء عباده وصرف شيء من نوع العبادة الا شرك اقول الذي يدعو الله لا بد ان يحصل على امرين الاول منهما الأول إما أنه العبادة، أنا الدعاء عبادة. العبادة مو إما أنه لا تقول إما إما للتقسيم. أسرع. الأول العبادة يحصل على عبادة، لأن الدعاء عبادة، وإذا كان عبادة فهو حسنة، ومن جاء بالحسن فله عشر أمثال. الثاني إذا جاء الله شيئا أو إذا سار الله شيئا. ان ان يحصل له ذلك الشيء وهذا كثير هذا كثير يدعو انسان ربه فيحصل الشيء هل تذكرون في القران من دعا الله بشيء فاجابه نعم تفضل كل من قال ربي استجاب الله قال ابراهيم ربي اجعل هذا بلدا امنا قالت ربي اني ادرك لك ان ابي بطيء محمد غير هذا لا بشيء ابين من ذلك اصبح وذا النوني اذ ذهب مغاضبا فظنا ان لن نقدر عليه فنادى الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين أه. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك من ننجي المؤمنين أي إنسان يغتم يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لنجيه لأبنا الغم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له محمد عليه الصلاة والسلام افتعى الله في بدر استجب له سجاب الله له قتل من صناديد قريش الشيء الكثير سبعون قتيلا من قريش وسحب منهم أربعة وعشرون رجلا من كبرائهم جثثا القيت في قليب من قلوب بدر حتى وقف الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم على القليب وقال يا فلان ابن فلا يدعو كل واحد باسمه واسم أبيه هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فاني وجدت ما وعدني ربي حقا قالوا يا رسول الله كيف تتكلم أو تدعو ناسا قد جيفوا قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم يعني يسمعون أكثر مما تسمعون أنتم ناداهم الرسول عليه الصلاه والسلام بذلك توبيخا توبيخا لهم وما اعظم حسرتهم في تلك الساعه والعياذ بالله في يوم من الايام كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يخطب الناس يوم الجمعه فدخل رجل فقال يا رسول الله هل فت الاموال وانقطعت السبل فتق الله اغيثنا فرفع يديه وقال اللهم اغثنا ثلاث مرات فانشا الله السحاب فامطر ولم ينزل الرسول عليه الصلاه والسلام من المنبر الا والمطر يتحادر من لحيته دعا فاستجاب فاستجاب الله له هذه واحده إذا دعا نسى رب فإما أن يستجيب الله له وإما أن يصف عنه من السوء ما هو أعظم مما سال وإما أن يدخر ذلك له يوم القيامة هذه نعمة فأنت لا تدعو هذا الميت هذا الولي هذا النبي ولا جبريل ولا ميكائيل ولا اسرافيل ولا محمد ولا إبراهيم ولا غيرهم ادعو ربهم عز وجل ادعو الله فإن دعوت غير الله لدفع الشدة أو لجلب النعمة فإنك مشرك كافر لا ينفعك صوم ولا صلاة ولا صدقة ولا حج ولا عمر ولا غير ذلك طيب لو دعا الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أنقذني أنا فقير يا رسول الله هيئ لي زوجة انا اعزب يا رسول الله اعطني هب لي ولدا انا عقيم يا رسول الله يسر لي سيارة انا ما عندي سيارة ما تقولون في هذا مشرك سبحان الله هنبي عليه الصلاة والسلام اشرف الخلق فرسول الله في الخلق كيف اذا دعاه يشرك اليس النبي عليه الصلاه والسلام اكرم الخلق وما سئل الى ش... ما سوى شيء الا اعطاه نقول هذا في حياته اما بعد موتي فلا استطيع طيب لو قال يا رسول الله ادع الله لي بكذا ادع الله ما دعا الرسول قال ادع الله ادع الله أن, ان يرزقني مالا وما قال يا رسول الله ارزقني ما, ما يقول هذا لكن يقول ابي ادعو لي في قبره نقول هذا خطا ضلال لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم من تفاهده او ولد صالح يدعو له لا يمكن ان يستغفر لك لا يمكن ان يدعو لك ابدا انقطع عمله انتهى فان سالنا السائل وقال هل الشهيد افضل ام النبي هل الشهيد افضل ام النبي ما الجواب النبي ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الشهداء في المرتبه الثالثه المرتبه الاولى النبيون المرتبه الثانيه المرتبه الثالثه الشهداء طيب الشهيد حي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فلحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لمن حقوقهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحسنون الى اخره وانت تقول إن النبي افضل من الشهيد فإذا كان الشهيد حيا فالنبي حي من باب اولى لانه افضل الصديق حي لانه افضل من الشهيد واضح يا جماعه في هذه القبور الثلاثه التي نزورها اذا صلينا في المسجد النبوي نبي وصديق وشهيد نعم فاذا كان الشهيد حيا فالنبي حي من باب أولى ماذا نقول لهذا الرجل ماذا نقول عجيب يا جماعه هذا ما مش... هي مشكله ايش نقول الي... يعرف يرفع يده والذي يرفع يده يجيب بالصواب وإلا كان مخطئا من فضل نعم نعم نقول الحياة حياه الدنيا وحياه البرزخ وحياه الاخره وحياه ال... الانسان في بطن امه اربعه انواع الحياه اربعه انواع حياه الانسان في بطن امه حياته في الحياه الدنيا حياته في البرزه حياته في الاخره اربعه انواع حياته في بطن امه حياه ضعيفه لا يسمع ولا يبصر، ولا يأكل، ولا يشرب، ولا يلبس، ولا يتلذذ. إنما يأتي الطعام من جهة السرة. الحبل حبل السرة مشتبك. الرحم يتغدى من دم أمه. ولهذا نجد الأم الحامل تكون ضعيفة. حتى إنه يجوز أن تفطر في رمضان إذا خابت على الولد الحياة هذه ناقصه قصة حياة الدنيا أكمل يأكل الإنسان فيها ويشرب ويلبس وينكح ويتلذذ، ويسمع ويبصر ويعلم اليس كذلك طيب حياة البرزخ نعم وهذه الحياة تختلف عن الحياة الأولى. حياة البرزخ أكمل من حياة الدنيا لمن كان مؤمنا. الله يجعلنا أستغفر الله يجعلني وأياكم منهم. حياة البرزخ أكمل من حياة الدنيا لمن كان مؤمنا. ليش؟ لأن الإنسان في قبره إذا سئل من ربك وما دينك ومن نبيك فقال ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد نادى منادي من السماء ان صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها ويمد له في قبره مد البصر يفسع له في قبره مد البصر ولهذا إذا خرج الميت من بيته وهو مؤمن قد بشر بالجنة عند الاحترار تقول نفسه قدموني قدموني ليش لأن أمامها خير من الدنيا كلها إذا كان غير ذلك قال يا ويلها قالت النفس يا ويلها أين تذهبون بها يا ويلها أين تذهبون بها لأنها بشرت عند الاحتضار بالنار وغضب الجبار نعوذ بالله من ذلك وهناك فرق بين حياة البرزخ وحياة الدنيا لكن نعيم البرزخ أكمل من نعيم الدنيا إلا أنه دون نعيم الآخرة لأن النعيم يكون على الروح وحدها وربما تتصل بالبدن أحيانا لكن نعيم الآخرة إذا حشر الناس لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وإذا دخلوا بالجنة رأوا من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يذبح الموت بين الجنه والنار ويقال يا اهل الجنه خلود ولا موت ويا اهل النار خلود ولا موت تعلق الروح بالبدن في الحياه الاخره اكمل من تعلقها بالبدن في البرزخ ومن تعلقها بالبدن في الدنيا ومن تعلقها بالبدن في بطن امي فانواع الحياه اربعه فحياة الشهداء ليست حياة دنيا ولهذا ندفن الشهيد لو كان حي حياة حي دنيا هل يجوز ندفنه وإذا المؤودة سئلت اللي تدفن ويحي وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وهل يمكن للإنسان أن يدفن أباه وهو حي حياة دنيا هل يمكن للإنسان أن يدفن أباه وهو حي حياة الدنيا لا حياة برزخية طيب إذا كانت حياة برزخية فالإنسان فيها لا يحتاج الى اكل ولا شرق من الدنيا ولا لباس ولا زوجة ولا يعمل لا يعمل ما الدليل؟ ما الدليل انه ما يعمل في القبر؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت بعد الموت ما في عباده إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جادية علم ينتفع به ولد صالح يدعو له فتبين بهذا أن حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قبره ليست كحياته في الدنيا لا يستطيع أن يدعو لك ولا أن يستغفر الله لك حتى تأتي تقول استغفر لي يا رسول الله أعود الله لي بهذا نعرف أن الواجب علينا أن نتجه في دعائنا في رغباتنا في إزالة كرباتنا إلى من؟ إلى الله إلى الله, الى الله هو الذي يملك ذلك أما من سواه فلا يقول الله عز وجل لرسوله استمع قل لا اقول لكم عندي خزائن الله هذه واحده اذا لم يكن عنده خزائن الله هل يملك ان يرزق عباد الله ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم ايش قلت لا اجد ما أحملكم عليه قلت لا اجد ما احملكم عليه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب انتبه لا أعلم الغيب من يعلم الغيب الله هو الذي يعلم الغيب عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول وعلى هذا فنقول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يكون إلى يوم القيامة وما بعد يوم القيامة فهو من علم من من علم الله لولا أن الله أعلمه ما علمه ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك لا أهل في الأنعام هذه في الأنعام ولا أقول لكم إني ملك وفي سورة هود قال نوح لقومه ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك حذبت لكم في قصة نوح في قصة محمد جاءت لكم اربط بين هذا وهذا نوح أول الرسل محمد آخر رسل كل واحد منهم يقول لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول اني ملك فمن ادعى أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يعلم من الغيب غير ما علمه الله فهو كافر كافر لماذا لانه مكذب لله ورسوله قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وهنا امر الرسول ان يقول قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك هل, هل الرسول قالها لنا ولا لا هل قالها لنا يا جماعة؟ نعم تلا علينا القرآن تلا علينا القرآن اللي فيه هذه الآية إذا هو قالها لنا لا أقول لكم أندي خزان الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن التبع إلا ما يوحى إلي يعني ما انا إلا رسول اتبع ما يوحى إلي فقط. وإذا ادعى مدع أن الرسول يعلم الغيب فما الحكم فيه عندكم عجبون يعني كافر لماذا لأنه كذب الله وكذب رسوله كذب الله لأن الله يقول كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله كذب الرسول يعني الرسول قال لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك طيب إذا ادعى ان أن من دون الرسول بمراحل يعلم الغيب فهو أكفر وأكفر لأنه إذا كان الرسول لا يعلم الغيب فمن دونه ايش من باب اولى لا نعلم الغيب وبهذا نعلم ان ما يطالعنا في بعض الصحف من انه سيكون في هذا العام كذا وكذا فان المصدق به كافر ولهذا جاء في الحديث من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد لأنه لا يعلم الغيب إلا الله وهذه من النعمة أننا نؤمن بأن هؤلاء الدجالين الذين يقولون سيكون في هذا كذا وكذا كدبون إذ لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله عز وجل ولا أحد يشاركه في هذا فأعلم أنه لا إله إلا الله ذك أظن أننا فهمنا الآن أن التوحيد فهمنا من التوحيد قسمين توحيد الألوهية وأنه لا معبود حق إلا الله وتوحيد الربوبيه بأن الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعلم الغيب من هو الله يقينا في توحيد توحيد الأسمى والصفات توحيد الأسمى والصفات يعرفه حتى العام حتى العام يعرفه كل من قرأ القرآن وقرأ إن الله عزيز حكيم فهم أن من أسماء الله العزيز ومن أسماءه الحكيم وأن, وأن الله متصف بالعزة ومتصف بالحكمة واضح كل من قرأ إن الله هو السميع البصير يفهم أن من اسماء الله السميع ومن أسمائه البصير وأن من أوصافه السمع والبصر كل الناس على هذا كل الناس على هذا ولكن من الناس من اجتالته الشياطين عن هذه الفطرة وقال لا أصف الله انتبه للقاعده عنده لا أصف الله إلا بما دل العقل على, أن هذا على أنه يتصف به لا أصف الله إلا بما دل العقل على أنه موصوف به وأما ما لم يدل العقل على انه موصوف به فلا أصف الله به فمرجع الصفات عند هذا الرجل إيش العقل مرجع الصفات العقل ولهذا يثبت من الصفات ما شاء وينفي ما شاء يتحكم فيما يجب لله عز وجل من صفات الكمال فيقول هذه صفه كمال أثبتها لله هذه ليست صفة كمال لا أثبتها لله فيرجع في أوصاف الله إلى, إلى عقله طيب وبأي عقل نزن ذلك بعقل زيد ولا عبيت بأي عقل ما أكثر اضطراب العقلانيين وما أكثر اختلافهم يقول قائلهم لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم ارى إلا قارعا سن نادم نعم فلم ارى الا واضعا كف حائر على ذقن او قارعا سن نادم فهم اعني المتكلمين الذين حكموا عقولهم فيما يجب لله عز وجل مضطربون اشد اضطراب في الدنيا الواحد منهم بنفسه يضطرب تجد في بعض كتبه يقول هذا الوصف ثابت لله واجب له وفي بعض كتبه يقول هذا الوصف لا يوصف الله به واضرب لكم مثلا جاء في القرآن في سبعة مواضع من كتاب الله والشيء في كتاب الله يثبت إذا جاء في إيش في موضع واحد يكفي مرة واحدة لأن كلام الله اصدق الكلام لكن جاء في سبعة مواضع في سبعة مواضع ما هو ما هو ايها الاخوه استواء الله على العرش جاء في سبعه مواضع من كتاب الله الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش اسال اي واحد عنده علم في اللغة العربية ولو قليلا فقل ما معنى استوى على العرش اسأل سيقول لك معنى على وارتفع على العرش على وارتفع على العرش طيب هل مثل هذا التركيب يأتي بمعنى بهذا المعنى يعني استوى على كذا هل يأتي بهذا المعنى أي على وارتفع نعم يأتي قال الله تبارك وتعالى وجعل لكم من الفلك والانعام ما ترقبون لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم إذا استويتم عليه ما معنى تستوى على ظهوره تعلو عليها فاذا استويتم عليه فاذا علوتم عليه فاذا استويت انت ومن معك على الفلك معناه علوت على الفلك كل الناس يعرفون ذلك والقران نزل بلغه عربيه نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين باي لسان بلسان عربي مبين وقال جل ذكره انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لتفهموه فإذا فهمناه على مقتضى هذا اللسان العربي صارت الكلمة واضحة استوى على العرش على عليه واستقر عليه على عليه وارتفع عليه لكن يأتيك الرجل يقول إذن مثلت الله بخلقه إذن مثلت الله بخلقه حيث جعلت معنى استوى على العرش كالمعنى في قوله لتستوى على ظهوره لاه استوى أي على على العرش وارتفع لكن ما قلت كاستوى لساع البعير وفرق بين اثبات اصل المعنى واثبات الكيفيه انا ما أثبت كيفيه لو قلت انه استوى على هذه الكيفيه فهذا حرم يعني لا اعلم من الكيفيه وقد قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مع المنازلين السلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال ولا تقف ما ليس لك به علم واستمعوا إلى قصة وقعت على إمام من أئمة المسلمين الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله كان في مجلسه فقام رجل وقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى كيف ما قال ما معنى استوى قال كيف استوى فسأل عن الكيفية خجل مالكم من هذا السؤال والسحي من الرب أن يسأل عن كيفية صباته فأطلق برأس هكذا حتى علىه الروحضاء الروحضاء يعني العرق وعلته أي صارت تصبب من من شدة ما وقع على قلبه من السؤال ثم رفع رأسه وقال قولته المشهورة التي تستحق أن تكتب بماء الذهب في أطراف الأصابع لا بريش الأقلام قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا اخرج فامر به فاخرج من المسجد الاستوى غير مجهول يعني انه معلوم في الدول العربيه استوى على كذا اي ألا وارتفع عليه الكيف غير معقول ما نتحكم فيه بعقولنا ولا هناك دليل شرعي عليه ولا يمكن أن يكيف والايمان به بايش بايش بالاستواء واجب لأن الله أخبر به أنك وأنت مبتدئ منك على معرفة الله من الصحابة صحابة رضي الله عنهم هل لما نزلت الآية الرحمن على العرش استوى قالوا يا رسول الله كيف استوى ايش لا إذا كل سؤال يتعلق بصفات الله هذه قائل مهمة كل سؤال يتعلق بصفات الله لم يسأل عنه الصحابة فالسؤال عنه بدعة ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كيف ينزل ماذا تقولون في هذا الكلام بدعة ولا سنة بدعة ليش لأن الصحابة ما سألوا عنه ياتي للقضاء بين عبادي وجاء ربك والملك صفا صفا كيف يجي واحد يساله كيف يجي السؤال عنه بدعه ما سأل عنه السابقون الصحابة رضي الله عنهم ما ما حصل منا على العلم واتقى منا لله هذه واحد السؤال عنه بدعة أيضا السؤال عنه بدعة لأنه ديدان أهل البدع ديدان أهل البدع ديدان أهل البدع أهل البدع دائما يسالون عن كيفية الصفات من أجل أن يحرجوا أهل السنة الذين يثبتونه فصار معنى فصار قوله بدعه له وجهان الوجه الاول أنه انه مبتدع لمثلا الصحابه والثاني انه دايدن اهل البدع هم الذين يسالون عن كيفيه صفات الله ولهذا قال بعض السلف من علم من علماء هذه الامه إذا قال لك الجهمي والجهمية معطله ننكرنا الصفات إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل فقل كيف هو بذاته كيف هو بذاته الجهمي ما يستطيع يكيف سيقول لا علم لي بكيفيه ذاته قل له انا لا علم لي بكيفيه صفاته لان العلم بكيفيه الصفات فرع عن العلم بايش بكيفيه الذات فاذا كنا لا نعلم كيفيه ذاته فلا يمكن ان نعلم كيفيه صفاته وقال اخر من علماء أهل السنه علماء السلف اذا قال لك الجهمي ان الله ينزل الى السماء فكيف ينزل فقل له ان الله ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اخبرنا انه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل كلمات كثيره من السلف فيها خير وبركه الاول استدل عليه استدلالا عقليا والثاني استدلالا سمعيا تعرفون الفرق بين السمع والعقل طيب الأول الذي قال اساله كيف هو بذاته استدل ايش على نفي العلم بالكيفية استدلالا عقليا قال الذي لا تعلم كيفية ذاته لا يمكن أن تعلم كيفية صفاته عقلا الثاني استدل ايش استدلالا سمعيا بالنص قال اخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل فعدم إخباره بكيفية النزول يعني أنه غير معلوم غير معقول لنا السؤال عنه بدعه وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج فيه ايضا نقطة ثانية نضيفها إلى ما قاله الإمام مالك رحمه الله السؤال عن كيفية الاستوى مع كونه بدأ من التنطع في دين الله التنطع يعني تعمق في الدين التعمق في الدين والسؤال عن ما لم تخبر عنه هذا هلاك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك, المتنطعون. هلك. وهذا يحتمل ان يكون خبرا وان يكون دعاء وعلى كل حال فهو تحذير من التنطع بدين الله اجعل الامور على ظاهرها يذكر ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحوض حوض ابل فاصاب صاحبا له معه رجل يمشي فأصابه من ماء الحوض فقال الرجل الذي أصابه الماء يا صاحب الحوض هل الماء نجس؟ فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا يا صاحب الحوض لا تخبرنا لماذا لأن السؤال عن ماء الحوض تنطع والمتنطع هالك والهالك لا جواب له وعلى هذا إذا أصابك ماء لا تقل هذا ما مجاري قد يكون ماء ماسوره منكسرة فلا تشكد ولا تسأل ولا تبحث أصابك ماء مزاب من فوق يحتمل أن أحد الصبيان بال في الميزاب وخر ويحتمل أن السطح غسل فخر ويحتمل أن هناك ضباب تكثف فخر كل هذا محتمل هل تسأل إذا أصابك ماء الميزاب تقول فلان يا فلان تطيق على صاحب البيت يا فلان أصابني ماء من ميزابك فهل ونجس ولا لا لا اذا لا تنطع في دين الله لا في الامور الخبريه ولا في الامور الحكميه سلم واستسلم ولا تستفسر ما عاقبه التنطع استمع الى قصه بني اسرائيل قتلوا نفسا بغير حق قبيله قتلت نفس رجلا من قبيله فادارعوا فيها فجاءوا إلى موسى فقال اذبحوا بقرة اذبحوا بقرة واضربوا القتيل ببعض البقرة وسيتبين لكم من هو القتيل سبحان الله ارايتم لو أنهم ذبحوا بقرة أي بقرة كانت وضربوا القتيل ببعضها أيحصل المقصود أو لا يحصل يحصل لكن تعمقوا فهلكوا تشددوا فشدد الله عليهم قالوا ادعونا ربك يبين لنا ماهي كبيرة صغيرة ايش لا يا جماعة صبروا صبر عليهم قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا ذكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون هل فعلوا؟ ما فعلوا؟ جاء سؤال الآخر قال ادعونا ربك يبيننا ما لونها الآن عرفنا السن أنها بين الفارض والبكر لكن نريد اللون قالوا لون أسود أبيض ما عليكم قالوا لا لازم نعين اللون ادعو لنا ربك يبيننا ما لونها قال إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر النظير ثلاثة وصافة ما أغير بقرة الصفرة وبس صفرة فاقع لونها شديد الصفاء ورهي قبيح تسر الناظرين تشديد لو قيل لهم انها بقرة صفرة او سودة او بيضة أجيبوا ولا ما أجيبوا ما أسرع ما تنهزمون يا جماعة لو قيل لهم بقرة الصفرة فقط أجيبوا ولا لا أجيبوا لأن هذا لون هم قالوا ما لونها فقط لو قيل صفراء انت الموضوع لكن شدد عليهم شدد عليهم صفراء فاقع لونها تسر النظيم بقي فق السؤال ما هو ودعونا ربك ماهي وش عملها حلوب ولود اشي ودعونا ربك ما ماهي إن البقرة تشابه علينا ما تشابه عليهم لكنهم كذبة إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون نسأل فيها أشكال إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسط الحرف مسلمة لا شيئة فيها مسلمة من كل عيد لا شيء فيها ما فيها اي عيب وبعد ذلك شفى الحكم بالعقل الان جئت بالحق وقبل قبل ذلك ما جاء بالحق اعوذ بالله الان جئت بالحق كانهم الذين حكموا الان جئت بالحق فذبحوها في انقياد وانشراح واندساط ومسارعه شوف كلامه صحيح ولا غير صحيح لبعوها بانقياد تام وانشراح وانبساط وفرح وسرور نعم ايش لا بالعكس عكس ما اقول وما كادوا يفعلون ما كادوا يفعلون ما فعلوا الا بعد الذي والسي نعم هذا كله نتيجته التنطع والتشديد ولهذا إذا تنطع الإنسان حتى في الوضوء لو تنطع في الوضوء وقام يفرق زاد, زاد, زاد عليه الشر انفتح عليه باب إيش باب الوساوس ثم صار يغسل العضو ثلاث مرات يقول ما بعد تم غسله ويكرر ويقول ما تم مقصب لأنه إذا شدد الإنسان شدد الله عليه سواء كان التشديد شرعيا أم قدريا متى شددت على نفسك فإن الله سيشدد عليك فخذ بالأسفل والأيسر ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخير بين, بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان يثمًا كان أبعد الناس عنه فأقول إن الذي يسأل عن كيفية صفات الله متنطع والواجب في هذه الأمور الخبرية الغيبية التسليم التام وأن لا نسأل عن ما سوى ذلك بعض الشباب قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا هنا يبقى ثلث الليل الآخر فأرجو أن أرجع إذا نثبت أن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع بدون تمثيل وبدون تكييف نحن نشهد أن علو الله على عرش ليس كعلو الإنسان على البعيد لأن الله يقول ليس كمثل شيء ونحن نقف فلا نكيف صفات الله لاننا لم نعلم, لم نعلم عن كيفيه صفاته ثم ان اي كيفيه تقدرها في ذهنك او تنطق بها في لسانك فانت كاذب لان ما عندك علم طيب من التنطع ان بعض الناس حين امن وصدق وسلم بان الله ينزل الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر كما ثبت ذلك بالاحاديث العديده التي عدها بعض العلماء من المتواتر ينزل عز وجل الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالوني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له قم يا اخي في ثلث الليل الاخر ادع الله ولا سيما في السجود فان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد قال بعض الناس طيب ينزل ثلث الليل هنا في المملكة عندنا ثلث الليل في أفريقيا ولسيما أفريقيا غربي, غربي أفريقيا هل هم في ثلث الليل لا يطلع الفجر عندنا ما جاءهم ثلث الليل اذا إذا طلع الفجر عندنا انتهى وقت النزول إلهي لكن بقي أهل المغرب كيف يكون نازلا عندهم فجوابنا على هذا ان نقول اترك هذا التقدير إن الله ليس ذي شيء هل نزول الله إلى سماء الدنيا كنزولنا نحن إلى الدور الثاني الله إجابة المؤذن سنة ان تقول مثل ما يقول المؤذن إلا في كلمتين حي على الصلاة حي على الفلاح فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله حتى بأذن الفجر إذا قال الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم ثم بعد ذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقول اللهم رب هذه الدعوه التامة والصلاه القائمه اتى محمدا الوسيله والقضيله وباته مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد ثم تدعو الله بما شئت فانه قد ورد الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد نحن نتكلم على التعمق والتنطيط فاذا قال قائين إن الله ينزل للسماء السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وثلث الليل الآخر يتنقل من قارة إلى اخرى فكيف تكون الحال؟ نقول أولا سؤال كهذا، إيش؟ بدع، بدع, بدع وتنطق، كل من سأل عن كيفية منصبة الله فهو فهو مبتدع ومتنطق. ثانيا أن الله ليس مثل شيء ليس نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا كنزول الإنسان إلى الدور الثاني من السطح، بل هو نزول يليق بجلاله وعظمته ولا نكيفه ولا نمثله لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البسيط ويقول عز وجل ولا يحيطون به علما ويقول ولا تقف ما ليس لك به علم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 من الصحابه والتابعين لهم بإحسان فنمرها كما جاءت بلا كيف كما تواترت هذه الكلمه عن السلف نمرها كما جاءت يعني بلا معنى او بمعنى نعم بمعنى ولا بلا المعنى بمعنى بلا كيف ما نكيف وبلا تمثيل ولا نمثل لا نمثل لا نمثل لأن الله يقول ليس كمثله شيء فنحن نمر على أنها ألفاظ ذات معدلول معنوي ونؤمن بما دلت عليه من المعنى لكن يجب أن نتبرأ من التمثيل وأن نتبرأ من التكييف وبهذا نسلم لو قلنا في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ان الله ينزل السماء الدنيا يعني ينزل امره فان الله سيسئلون عن ذلك يوم القيامه فقل كيف تقول ينزل امره ونبي ورسول اليك يقول ينزل ربنا ايش تقول تبدا فجئ ولا ما تبدا ما تبدا ويوم ينادين فيقول ماذا اجبتم المرسلين ماذا أجبتم المرسلين ما قال ماذا اجبتم فلان ماذا أجبتم المرسلين فلا تستطيع ان تقول ان المراد نزول نزول أمره عند الله عز وجل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ المبين وقال ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له هل الأمر يقول من يدعوني فاستجيب له أجيب يا جماعة الأمر يقول من يدعوني فاستجيب له لا وهل الأمر ينزل إلى السماء الدنيا ولا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يقول عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه اذا نحن نقول ينزل ربنا عز وجل ولكن لا نكيف هذا النزول لا نقول كنزولنا من السقف الى الدور الثاني مثلا ولا نمثل هذا النزول لا نقول كذا لا لا نمثله فنقول كنزولنا من السقف الى الدور الثاني ولا نكيفه فنقدم له كيفية معينه لا بعقولنا ولا ولا بالسنتنا لان الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثم أي كيفية أي كيفية تقدرها ايش تقدر؟ لا تستطيع أي شيء تقدره في ذهنك أو تنطق به بلسانك فهو كذلك في كيفية صفات الله سأل نساء قدم لي ورقة قال ما الفرق بين الكون والشرع يعني بين أمر الكوني والأمر الشرعي الأمر الكوني ما يقدره الله عز وجل ويخلقه والأمر الشرعي ما جاء عن طريق الوحي ما جاء عن طريق الوحي فبنوا إسرائيل في قصة البقرة شدد عليهم تشديدا شرعيا ولا كونيا شرعيا بطريق الوحي والمبتل بالوسواس الذي يزيد على فلاه مرات ثم يبتلى فيغسل أربع مرات وخمس مرات ويقول ما طهرت ما طهرت؟ هذا إيش كوني ولا شرعي كوني. لأن الله قدر عليه الوسواس لما كان هو لم ينتثل حدو الله عز وجل إذن يجب علينا أيها الأخوة أن نقف مع المسلمين وأن نؤمن بها على مراد الله ورسوله وأن لا نكيه في صفة الله ولا نمثل ولا نسال عن الكيفيه ايضا عن الكيفيه بدعة كما قاله الامام مالك رحمه الله وجرى على ذلك جميع السلف جميع العلماء بعده كل العلماء بعده جروا على هذا وقالوا ينبغي ان يكون كلام مالك ميزانا لجميع الصفات ينبغي أن يكون ميزانا لجميع الصفات؟ فنقول فيها هي معلومة المعنى إيش؟ مجهولة الكيفية. فاجري على هذا. على هذا يحصل لك تحصل لك السلامة من سؤال الله يوم القيامة. لأن الله سوف يسأل. و يومئذ لديهم فيقولوا ماذا؟ أجبتم المرسلين ولا يمكن أن تحكم عقلك في أمور غيبية لا تفيط بها لأن صفات الله لا تقاس في صفات المخلوقين ولهذا قال العلماء إن الشيء لا يمكن أن يعرف أن تعرف كيفيته إلا بواحد من أمور الثلاثة كل شيء لا تمكن معرفة كيفيته إلا بأمور الثلاث مشاهدة أو مشاهدة نظيره المساوي له والثالث أو الخبر الصادق عنه فأنا مثلا إذا شاهدت هذا المسجل عرفت كيفيته في طريق في المشاهد إذا قال لي إذا لم اشاهده لكن شاهدت نظيرا له بيد واحد انسان اخر فهذه مشاهده نظير إذا, وصف لي اذا وصفه لي رجل صادر فهذا بالخبر الصادر هل صفات الله عز وجل حصل فيها واحد من هذه الثلاثه أجيب يا جماعه لا لا شوهد ولا شوهد لها نظير ولا خبر صادق. إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بكذا ولم يخبرنا بكذا فالامر لله الحمد واضح والخلاصة أنه ينبغي للإنسان فيما يتعلق بها في الرب عز وجل أن يكون معظما لله فإنه سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام فتكون معظما لربك قائما بعبادته مصدقا بأخباره مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ثم إني أقل من الإخوان أن يسمحوا لنا غدا والليلة القادمة غدا بالصباح وكذلك في الليلة القادمة وإذا سامحوني فارجو الله لي ولهم السماح والعفو وإن على الأيام المقبله الآن الآن نبدأ بالأسئلة. يقول السائل توفي الزوج بعد أن بعد وضع زوجته بثلاثة أيام فقط فهل زعتت وكم مدة العدة؟ بعد الموت مات. تقولون في الزوج بعد أن وضعت زوجته. وضعت المقلوب السؤال. السؤال موجود هو يريد أن الزوج توفي بعد وفاة امرأته أو أن الزوجة وضعت بعد موت زوجها. نعم؟ ها؟ وضعت ثم مات الزوج بعد ثلاث أيام الزوج ما عليه الحد. تقول ما وضعت ثم مات الزوج يقول الشيخ توفي الزوج بعد ان وضعت زوجته بثلاثة ايام فقط فأنت تعتد وكم مدفت يعني انها وضعت ثم مات زوجها بعد وضعها بثلاثة ايام طيب صح يجب ان تعتد باربعة اشتر وعشرة ايام يجب ان تعتد بأربعة أشهر وعشر ايام ولكني عندي سؤالان السؤال الأول لو طلقها بعد أن وضعت في ثلاثة أيام ولم تعتها الحيض إلا بعد سنة كم تعتد تعتد ثلاث حيض تعتد بثلاث حيض تنتظر حتى ياتي الحيض فتعتد بثلاث حيض لأن العادة أن المرأة إذا وضعت وصارت ترضع ما تحيض. لا هذه العادة فنقول إذا طلقها بعد أن وضعت ولم يأتيها الحيض نظرا لكونها ترضع تنتظر حتى ياتيها الحيض ثم تعتد بثلاث خيار فصارت عدة الطلاق الآن أكثر من عدة الوفاة كم نجد الوفاة أربعة تشهر عشر خيار هذه مثلا المثلة الثانية رجل مات وزوجته في الطلق فطرا ثم وضعت قبل ان يغسل فهل تعتد بعد المو... بعد بعد ذلك او تنتهي عدتها بوضع الحمل تنتهي عدتها بوضع حمل فتكون هذه المراه الان انتهت عدتها من زوجها قبل ان يدفن لقوله تعالى واولات الاحمال اجلهن اي يضعن حملهن طيب مسألة ثالثة عقد رجل على امرأة وأعطاها مئة ألف مهر فيها عدة يجب أن تأتد بأربعة عشر وعشر ولها المهر كاملا مئة ألف ثو خلنا قبل كل شيء ولها الميرات لها بعدين عن بحث صار الآن تعتد ولها المعر كاملا ولها الميراث كاملا فاذا كان زوجها ليس ليس له أولاد كم ترز الربع لدت الربع فجاءها ربع التركه والصداق كاملا والزمناها بالعدة مع أنه ما دخل عليهم ولو طلقها ولو طلقها قبل أن يدخل ويخلو بها فليس عليها عده سبحان الله الوفاه عليها عده والطلاق ما عليها عده نعم يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم مناكح ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها وفي الوفاه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن من 14 و وفي الميراث ولهُنَّ الرُّجُوعُ مِنْ مَا ذَكرَ ولا ذكر الدُّخُولِ فهذا هو الْفَرْدُ هذا كتب الله عز وجل نعم يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز أن يج هل يجوز أن يجمع العصر إلى الجمعة نعم هل يجوز أن يجمع العصر إلى الجمعة أو ال... الجمعة إلى العصر ولا العصر إلى الجمعة كلهم ما خالٍ لا يجوز أن يجمع العصر إلى الجمعة ولا الجمعة إلى العصر ولو كانوا مسافر لماذا؟ لأن الجمعه إنما يكون بين الظهر والعصر والجمعة ليست ظهرا بل بينها وبين الظهر أكثر من عشرين فرق بين الجمعة وبين الظهر أكثر من عشرين فرقا والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع إن ما هو بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فلا يجوز أن يجمع بين العصر والجمعة لا جمع تقديم ولا جمع تأخير ولو كان المسافر طيب لو قال قائد متفقر إذا نوى المسافر الظهر خلف الامام الذي يصلي الجمعه هل يجمع اليه العصر كنا نعم يجمع اليه العصر لكنه مسكين فاته اجر الجمعه واجر الجمعه يعادل اجر الجمع بل هو اكثر منه بكثير لان الجمعه لها اجر عظيم ظل عنها اليهود والنصارى وهجت اليها هذه الأمة ولله الحمد. اليهود لهم السبت جمعتهم السبت، والنصارى جمعتهم الأحد، وهو خلاف الأصل، ولكن رات على هات هذه الأمة ولله الحمد، فصارت جمعتها هي يوم الجمعة. نعم. يقول الساعة تسعة. نعم. بقيت بقيت. نعم. يقول السائل قضية الشيخ ما حكم شرب حبوب منع الدورة؟ الشهرية للنساء في شهر رمضان من أجل الصيام الذي أرى أن المرأة لا, ت... لا تشرب دواء ولا تأكل حبوبا لمن الحمل من أجل الصيام لأنه ثبت عندنا من ناحية الطبية أن هذه الحبوب والشراب له أثر سيء على المرأة في رحمها وفي دمها وفي عصبها وفي أولاد هذا المستقبل ثم ما الذي يضرها إذا أفضلت في رمضان امتثالا لأمر الله ورسوله ثم قضت بعد ذلك ثم إن... لا يضرها شيئا ثم إن... إنه من المعلوم في قواعد الطب أن الأمور الطبيعية إذا حاول الإنسان منعها فان فإن ذلك إن نتيجة ذلك تكون سيئة. تعو جسده وطبيعته. اجعل كل شيء خلق الله على على ما على مكان. فإن ذلك أصح وأحسن. يقول السعد من هذا الشيء. لقد استفدت نوعاً من الحنة أو الخضار ذات الجمال الأسوأ. في أقصى من ألوان تشمل الشعر المتبين. إنه لأني الشعر, الشعر لا شعر بسهلا صبغ الشعر بالسواد حرام. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه. وقد ورد حديث في الوعيد عليه. ولكن بدلا من أن تصبغه بالأسود الخالص. واستصباره بالحنه والكتم الكتم اسود والحنه اصفر او احمر يخلطهما جميعا حتى يكون من اللون لون بين الكمره والسواد وبذلك تحصل على السنه وتبتعد عن هذا الاثم ولعل الله عز وجل ان ييسر لك هذا النوع من الخضار فتخطب به راسك حتى ييسر الله لك امرك بزوجه صالحه لان الله يقول ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا وانا اشكر الاخ هذا السؤال لانه ما سال الا يريد ان يتجنب ما لا يكون جائزا فنقول اخلط الحنه بالكتم واصبابه الراس وسيكون بين الحمرة و... والسواء ومن العجب يا جماعه من العجب العجيب الذي لا ينقضي منه العجب اني سمعت ان بعض النساء تصبغ راسها الاسود بالاشهر في موضه جديده ما يسمونها الميش الميش وما ادراك ما الميش تصفى الشعر الأسود بلون يعني أشهر يمين البياض سبحان الله العجائز يحبني يصبر البياض بالسواد وانت شابه تصفرين السواد بالبياض <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أن يتوسط إيش؟ أن يتوسط نعم. السنه للامام ان يتوسط الصفر يعني يكون بعضهم على اليمين و بعضهم على اليسار ولا يمتاز احد الجانبين عن الاخر بميزه كبيرة والدليل على هذا ان المصافه كانت في اول الامر يصف الرجلان مع الإمام الثالث بينهما انتبه كان المصافة بالأول الثلاثة يصفون جميعا ويكون الإمام في الوصف أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لصار الرجلان عن اليمين ولكن لا بد من أن يكون الإمام في الوسط أو مقاربا للوسط إلا أن هذه الصفة نسخت فصارت ثلاثه يتقدمهم إمامهم ويكون رجلان خلفه على كل حال السنة أن يكون الإمام في الوسط وقد ورد في هذا الحديث لكنه ضعيف وسط الإمام إلا أن كثير من العلماء ضعفه. نعم. نعم. يقول بعض الصفات، نعم، هو يأول بعض الصف بعض الصفات، كتابا في ذلك في تأويل آيات الصفات، وهو في غيره من كثير من العلماء الذين ابتلوا بذلك أي بتأويل الصفات. ولم يسلك فيها مسلك السلف الصالح نعم الشيخ ونحن في هذه المناسبه نود ان نقول ان الانسان اذا حصل له عثره فان لا فانه ليس من العادل ان نهدر جميع حسناته العادل ان نقوم لله بالقصد فمن أساء أخذناه بإساءته ومن أحسن أخذناه بإحسانه فابن الجوزي رحمه الله له الكتب النافعة في الوعظ والتفسير وغير ذلك وفي الحديث ايضا وله كتب زل فيها كما زل غيره فالواجب على المرء أن يكون قائما لله بالقسط يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب التقوى لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم شنآن يعني بغض بغض قوم على أن لا تعجلوا اعدلوا هو أقرب التقوى ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الحق ويثبته ويقرره ولو كان من أكثر, من اكثر مخلوقات الله هنا قصتان أقولهم اقولهما لكم كان ابو هريره رضي الله عنه وكيلا في حفظ فطره رمضان وفي ذات ليله جاء الشيطان بصوره انسان اخذ من التمر فامسكه ابو هريره وقال لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له الشيطان إنه فقير ودعائلة وطلب أن يعفو عنه وقال لن أعود قال لن أعود فلما أصبح أبو هريره وغدى إلى الرسول عليه الصلاه والسلام قال له ما فعل أسيرك البارحه ما فعل أسيرك البارع اخبره الله بذلك قال يا رسول الله شكا الي حاله ودعا انه ضعيف فقال انه كذبك وسيعود كذبك يعني يعني كذب عليه اخبره بالكذب قال ابو هريره فعلمت انه سيعود لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم انه سيعود فعاد فامسك فشكا لي الحال فاطلع فلما غدا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال له ما فعل سئل قال ادع شك حاله وادعى العيال فافنقته قال انه كذبك وسيعود العود هذا هو الثاني ولا الثالث الليله الثالثه فعاد فامسكه قال انه حاله رديء وله وله عيال قال ما أطلق هذه المرة حتى أسلمك الرسول عليه الصلاة والسلام وملومنا الشيطان لا يمكن أن يقابل الرسول إذا كان عمر مخطاب إذا سلكت فريقا سلكت الشيطان طريقا آخر فما باله في الرسول عليه الصلاة والسلام قال قال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 ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤولون حفظهما وهو العلم العظيم هي اعظم اله في كتاب الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابي بن تام قال له اي اله اعظم في كتاب الله قال اله الكرسي فضرب على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر طيب ابو هريره لما غدا الى الرسول عليه الصلاه والسلام في المره الثالثه قال ما فعل اسيرك البارحه قال يا رسول الله قال كذا وكذا قال في بكتاب الله اذا قراتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح ماذا قال الرسول قال صدقك وهو كذوب يمكن تجي صدق من, إنسان من شخص كذوب قال صدقك وهو كذوب إذن أقرر النبي صلى الله عليه وسلم الحق وقد جاء منين من الشيطان جاء من الشيطان هذه واحد وجاء حبر من اليهود وحبر اليهود يعني عالم اليهود إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إن نجد إن نجد ان الله يجعل السماوات على اصبع والارضين على اصبع وذكر بقيه الحديث فضحك النبي صلى الله عليه واله وسلم تقريرا لقوله حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قتلوا حققته والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما شاء إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الحق الذي قاله اليهودي ولا لا أقره اذا إذا جاءك الحق من أي إنسان فاقبله لأن هذا هو العدل وإذا جاء الحطأ والباطل من إنسان فرده مهما كان الإنسان وعلى هذا فكون ابن الجوزي يؤول في الصفات ويقع في هذه الغلطة كما وقع بها كثير من العلماء لا ننسينا ذلك ما له من فضل بالنسبة لمؤلفاته الأخرى التي انتبع الناس بها نعم في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 حتى يكون من اللون لون بين الكمره والسواد وبذلك تحصل على السنه وتبتعد عن هذا الاثم